وويل للكافرين من عذاب شديد الذين استحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا اولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا رسولا بالرسال قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء واهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى باياتنا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 إِذْ نَجَّاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذ تَذَكَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ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 وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا وَيْلٌ لَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مريب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 فَاتَّقُوا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَالَتْ لَوْ رُسُلُهُمْ مِنَّا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَإِذْ تَفَتَّحُوا وَخاضَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ وَرَاهُ جَنَّمَ وَيُصْفَا مِمَّا يَصْدِيدُ يَتَجَرَّعُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْهُ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 ايَ شَيُّذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ أَمَٰذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ وَأَذْرُجُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا۟ ٱلضُّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَقَالَ ٱلضُّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ استكبروا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا جَزِعْنَا وَصَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ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 اليمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر الا الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار واجعلوا لله يندا الذي عن سبيله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 السماء وأنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لكم لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 وَلَدَا مِنَا وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من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 مُطِيعٌ مُقْنِعٌ رُؤُسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَفِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, فيقول الذين ظلموا دعوتك نجيب دعوتك وان تتبع رسل اولم تكونوا وقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وفسهم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 كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاو للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب